وقلقون ويتفذذ من استطعت منهم بصوتك وأجلد عليهم بحيرك وردلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيرهم واستفذذ من استطعت منهم بصوتك وأجلد عليهم بحيرك وردلك في الأموال والأولاد. وما يعدهم الشيطان إلا غروة